سائل يسأل عن بعض الجماعات الاسلاميه مثل جماعه التبليغ وجماعه الاخوان المسلمون ويقول هل هؤلاء من اهل السنه والجماعه كلهم عندهم نقص جماعه تبليغ وجماعه الاخوان المسلمين يجب ان يحاسبوا انفسهم وان يستقيموا على الحق وان ينفذوا ما دلاله كتاب السنه في توحيد الله الله وايمانه واتباع شريعته وعلى أحوان المسلمين وفقهم الله من التحايل حاسب وان وأن محكموا شاء الله فيما بينهم وأن يستقيموا على دين الله قولا معمل وعقيد وأن يحذروا مخالفة أمن اينما كان وعلى دعا التبكة أيضا يحذروا ما كان يفعله أسلاقه من تعظيم القبور وربنا عليها أو جعلها في المساد أو جعائها والسلاث بها كل هذا من المنكرات والاستغاث بها من الشرك الاكبر فعليهم ان يحذروا ذلك لهم نشاط في الدعوه الى الله وكثير منهم ينفع الله بالناس لكن عند اسلافهم عقيده غير صالحه يجب على الخلف ان منها وان يحذروا العقيده الرضيعه وان على توحيد الله حتى ينفع الله بهم ومن جهاتهم